تقبل منا قيامنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا دعاءنا واجعل لنا هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا اللهم اجله لنا بداية خير وفاتحة خير ووفقنا فيه لكل خير ووفقنا بعده لكل خير ولا تجعلنا نضلحو إلا وقد غفرت لنا وتجوست عن سيئاتنا فبلى رحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين أصلي على أخادم المُرسلين عليه وعلى آل الصلاة والسلام ثم أما بعد فكم تعلمون إن شاء الله تعالى بعد أن فرغنا من الحديث عن القصر وما تعلق به من أحكام قلنا إن شاء الله تعالى سنتحدث عن الجمع بين الصلاتين ولمن يجوز ومتى يجوز وقلت لحضراتكم في آخر فيه هناك أمران قد اتفق عليهما أهل العلم الأمر الأول أنك لا تجمع بين الصلاتين إلا إذا كانت مشتركين في وقت واحد فلا يجوز الجمع إلا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا يجوز باي حال من الأحوال أن تجمع بين عصر ومغرب ولا بين مغرب وفاجر لا يجوز هذا باي حال من الاحوال لعدم اشتراك هذه الصلوات في وقت واحد ومن هنا حينما نتكلم عن الجمع فنعني الجمع بين صلاه الظهر والعصر وبين صلاه المغرب والعشاء هذا أمر الأمر الثاني كما قلت لكم أهل العلم اتفقوا على الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وذلك في الحج وقد اتفقوا قاطبة على ذلك لأن هذا ثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه كالشمس في ضحاة فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر جمع وقصر جمع تقديم أي صلى الصلاتين في الظهر وجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير أي في صلاة أو في وقت صلاة العشاء, العشاء. كان السؤال ها هنا هل الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحج في اليوم عرفه وفي المزدلفة هل هو نسك اه وليس بنسك انا قلت لك فهم الامر ده بيترتب عليه ايه بيترتب عليه. لو قلنا نسك حتى اللي قاعد في مكة هيقصر ويه وهيزمع ايبا هو نسك شكله كده شكله كده ويبقى ما هواش دليل على جواز الجمع في غير عرفة والمزدلفة مدام ده نسك ايبا ما تبشت يقول لي مدام النبي قصر في عرفة المزدلفة يبقى نقصر في اي صبر تالي لان اضطر عليك اقول لك, عليك لك ان قصر وجمعه في عرفة المزالفة ده كان ايه كان نسف فما تقول ليش على اي سفر ثاني اما لو قلنا هو لاجل السفر ده زي ما اقصر واجمع في عرفة المزالفة ابدا هيجوز لنا نقصر واجمع في اي سفر ينيد في اي سفر اخر واضح القضية فسأل اهل العلم الجمع والقصر ده نسق او ليس ده خلاص. أولاً كونك تجمع بين الصلاتين بعض اهل العلم قال ان الجمع بين الصلاتين فعرفة والمزدرفة هذا كان لاجل السفر وليس نسكا وليس نسكا والبعض الاخر قال هو ها نسك طب اللي قالوا هو نسك هذا هو نسك ليه قالوا اولا لأن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم به كل الناس من كان مسافرا ومن كان مقيما ولكل قد جمع مدام الكل قد جمع يبدأ نسك كانش الأجل الصفر قالوا بدليل, بدليل أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين وهو من أعلى من الناس بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المواطن وهو من رواد أحاديث الجمعه قد أخرج البخاري عنه حديثا معلقا وقال وصله إبراهيم الحربي كما قال ابن حجر في المناسك والحديث سنده صحيح أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الصلاة بعرفة مع الإمام صلى في بيته وجمع بين الصلاتين حتى وهو في بيته في الخيمة اللي بقيم فيها في المنزل اللي بينزر فيه بيجمع بين الصلاتين يبقى معنى انه يحرص على هذا الجمع حتى وهو منفرد هذا دليل على ان هو يعلم ان هذا ايه منسك لابد ان يؤدى هكذا لابد ان يؤدى هكذا ولذلك كان الراجح ان شاء الله تعالى وهو قول الاحلاف والملكية ان الجمع بين الصلاتين يعتبر ايه يعتبر ايه نسك قال. يبقى انا ولا هلاك شكل الصلاة لازم تكون كده. شكل الصلاة لازم تكون كده. ونصدقى اللي قول لبيه صلى الله عليه سلم. خذوا عني. ها? مناسككم اكون. طب ده في الجمح. يبقى الجمع تبت انه ايه? انه ايه? انه نسك. خد بالك. عشان الحرطار بقى تقول لي با اذا ليس هو دليل على جراز الجمع في اي سفر ايه? في اي سفر اخر ده نسك. ده نسك. فأتحتاج علشان تقول لي لو انا سافرت بالها لو, لو انا سافرت اسكندرية لو انا سافرت طمط لو انا سافرت صعيد محتاج لي دليل يقول لي ادمع ولا مدمعش تمام طب والقصر مش من يبي ها وقصر القصر الاخر نسق واللي هو برضو لاجل السفر فبعض اهل العلم قال لا هو لاجل لاجل السفر واتفق على هذا الحنابلة والشافعية والاحنام قالوا ان انت او هناك تجمع اه لكن من كان مقيم بمجة حيصلي الاربعة اربعة وهيجمع بينهم عشان ده نصر لكن غير المقيم اللي جاي مسافر يبقى هو الذي له القصر فالقصر يبقى الجمع نصر لكن القصر لاجل ايه لاجل السفر طب دليلكم على كده قالوا لان هذا هو المعلوم ان لا يجوز لك القصر الا اذا كنت ايه الا اذا كنت مسافرا الامام ملك قال حتى القصر ها حتى القصر نسب يبقى حتى المقيم في مكة هيصلي ايه قاصرا يبقى الجمع نسب والقاصر كمان ايه والقاصر كمان نسوه طب يا ملك جبت ان هو نسوه من ايه احنا نعلم ان القصر رخصة مين ها للمسافر فجبت ان هو نسك منين قال انا اقول لك جبت منين الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه لما قدم مكة لما مكة كان بيصلي قصرا ويقول لاهلها اتموا صلاتكم فانا قوم على سفر وهذا بافع له عمر بن الخطاب ايضا اقام في مكة فكان يقصر الصلاة ويقول لأهلها أتم صلاتكم فإنا قوم على كفر فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عافات أو حتى بدايه ما ذهب إلى من قصر, قصر ولم يثبت عنه انه قال أتم صلاتكم فإنا قوم على سفر وإنما اهتم به الكل كبروا بتكبيره وسلموا بايه? بالسلام. يبقى ايه بقى ايه? يبقى ايه بقى ايه? ايه بقى نسك. ايه ده كلام مين? الامام ايه? مالك. ردوا عليه? ردوا عليه? قالوله لا. واللي رد عليه مش اللي الله ده بعض المتأسرين. قالوله اني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اتموا صلاتكم فانا قوم على سبار. ما قالش كده? ذلك لأن منى وعرفات والمزدلفه تعتبر أيضا بالنسبه لاهل مكه تعتبر سفرا تعتبر ايه سفرا ضربتهم وقولهم يبقى هي بالنسبه لاهل مكه تعتبر ايه سفراً. وعلى هذا حتى الذي هو يقيم بمكه حينما يذهب الى منى وعرفات والمزدلفه يعتبر مسافرا وعلى هذا بل كل له فالكل له الايه القصر اما الجمعه فهو يس فهو ثابت انه نسخ دليل ان انت مش هتخير فيه ان انت لازم هتعمل ايه هتكمع حتى ولا صليت في ايه في بيتك في بيتك وده ليه لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه هكذا فثبت من خلال اهل العلم ان القصر لاجل السفر وان الجمعه هو ايه هو ايه ولو شكله كده لازم تعمله كده حتى وان لم تدرك الجماعة مع الإمام حتى لو صليت لوحدك هتجمع بين الظهر والعصر والمغرب والإيه والعشاء خلاص؟ قالوا طيب ما دام الامر الأمر كذلك بقى في غير عرفة غير المزدرس اتفقنا لو في سفر في قصر مش كده؟ لكن في جمع لسؤال بقى في جمع في سفر لغير عرفه والمزدرفة. فعرفة والمزدرفة جمعنا عشان ده ايه? نصد. طب في غير عرفه والمزدرفة بقى. تجمع او لا تجمع. هتجد ان بعض اهل العلم ومنهم من الاحناف بيروا انه لا يجوز الجمع. هو الجمع في عرفة وفي المزدرفة فقط. فقط. فاي سفر هتفروا تاني لك فيه ولكن ليس فيه لك فيه ليه? الجامع لان هذا الجامع منسك خاص معارفة والمسجل في وقت الحاجة. دمور اهل العلم قالوا لا لا. كل سفر كما يبيح لك القص اي سفر. يبيح لك القص يبيح لك الجمع يبيح لك ليه? يبيح لك الجمع اي سفر. يبيح لك يبيح لك القص يبيح لك الجمع طب دليلك على كده ايه احنا سمعنا دليل يتعلق بعرفه بعرفة والمزدلفة طب غير عرفه والمزدلفة تجيبوا الكلام ده قالوا اولا الرواية التي اخرجها احمد في مسنده عن انس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر اما ايش بقى في عرفه اذا سافر جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه رواه الالبن ومن هو على رجل لازم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يخدمه ولا يفارقه تظل تظل بيقول بيقوله قال النبي اذا سافر جمع بين المغرب وبين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء هذه رواه روايه اخرى أخرجها مسلم في صحيحه سيدنا معاذ وهو من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين فسيدنا معاذ يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك قالوا تبوك فكان يقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ده نصب برضه ده نصب برضه ده غزوه السفرات, غزو السفرات ده من خلاله هذا دين وديني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا في سفر سواء لجهاد او لغير جهاد يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وعليه قال هؤلاء وهم يمثلوا من من العلم ان اي سفر يبيح لك القصر يبيح لك ال لكن وضع السؤال ده اللي احنا سفناها في عرف المستدل يعني النبي لما جمع بين الظهر والعصر جمع بينهم جمع ايه ها جمع ايه ثم المفروض يقولوا خطره ها تقسيم يبقى صلى باثنين 2 ايه الظهر هل يجوز لي جمع التأخير؟ يعني زي ما يجوز جمع التقديم ان انا صليتهم وقت الظهر هل يجوز لي ان انا اخر بقى الظهر واخليهم لوقت الايه العصر ده السؤال وجمع بين المغرب والعشاء جمع ايه لا ايه يجوز لنا انا بين المغرب والعشاء جمع تقديم؟ اصليه لي كما فعل النبي لكن هل يجوز لي العصر؟ ده السؤال بقى ده السؤال بقى ان الثابت في روايات عرفه المستنفه الظهر والعصر جمع تقديم والمغرب والعشاء جمع التاخير هو انا عايز اعكس الظهر لوقت العصر واقدم العشاء لوقت المغرب ده ينفع ولا ما ينفعش اللي ينفع ينفع ولا ما ينفعش هو مين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي هو بقى ده ينفع ولا ما ينفعش واخد ده من قوله واما فعله من قوله وإما من فعله, فعله. فتأتي رواية روايه بقول مني في في صحيح البخاري في صحيح البخاري يحدت بها أنس ابن مالك أنا بقول المصدر رواه لي لمن اللي عنده فيكم راجع في البيت يراجع ويقرأ ويشوف. وقول رأس البخاري في أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وصحابته الجمعين بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى لا سبروا قبل أن تزيغ الشمس ومعنى قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل ما نهاية الوقت الضوء وقت ما نهاية الوقت الليه الضوء خلاص فانا دي بقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رضح قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهره الى العصر وجمع بينهما يبقى ينفع نجمع بينهم جمع الخير? يبقى ينفع خلاص يبقى كان اذا رضح قبل ان تزيغ الشمس عمل ايه اخر الظهره إلى العصر ويت وجمع بينهما إذا يرجع الجمع الأخير عكس رايم فنلا عكس ما شاء الله تعالى خلاص وكان إذا الضحى قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب للعشاء وجمع بينهما دلواي البكاءه آه العكس تأتي رواية عند الحاكم وعند غيره وفيها زيادة كما قال أهل العلم زيادة ثقة وهي الزيادة المقبولة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رتحل قبل ان تغيب الشمس اخر الظهر الى العصر وكان اذا رتحل مش يعني بعد ان زاغت الشمس صلى العصر مع الظهر يبقى اذا كان مع جمع تقديم يجمع جمع ايه جمع وعليه قال اهل العلم المساله في يدك وشوف الاصلاح لك تجمع جمع تقديم ولا تجمع جمع تاخير إلى جائز لك ليك أنك تصل الظهر والعصر في وقت الظهر يبقى جمعة تحيين و ليك أنك الظهر والعصر في وقت العصر يبقى جمعة تحيين و ليك أنك تصل للمغرب العشاء في وقت المغرب يبقى جمعة تحيين و ليك أنك تصل للمغرب العشاء في وقت العشاء ويبقى جمعة تحيين بسه قد هذا تعايير معاما جمعة يعني إيه يعني إيه يعني أنك تصل الصلاتين بإقامتين كل صلة تقيم ولا تفصل بينهما بقى انا مصلي راك عدين تولا مصلي سنة وبعدين اصلي العشاء انا بعضهم معظم بيع ان كان الاسف الشديد جنع بين المغرب وعشاء فراح اهل مصلي المغرب وعندما مصلي وراك عدين سنة راح نسارك في الفريض راح رايح نصلي ايه انا بقول لك جمعا جمعا لذلك السابق من الرياض صحيح قال ربي صلاة يجمع بين الصلاتين يقيم لكل صلاة ولا يرسلوا بينهما ستبعهم لا بنوافل ولا كذا. يخلص بالصلاة السلم يقيم الصلاة اخرى مريد. ويصليها. ويصليها. زمان? ولكن قولي الامام ملك انا احب اقوله علشان برضو من تنعب. ان الامام ملك جرى ان الجمع لا يجوز الا لمن به السيد وكان في حاجة وشغله شاغل. رأي الامام ايه? رأي الامام ملك. رأي الامام ملك. السابت من اللوايات كثيرة لمعاذ وغيره. ان النبي صلى الله عليه وسلم تولى نازلا منزلا ولا كتب شيء ولا وجمع بين الصلاتين فابو عمرو اذا ملك واعتبروا واعتبر ان هي ما دون سفر له سواء ناس سواء راش ما دون سفر كل سفر يبيح لك القصر يبيح لك الجمع ومن خلال وان انت بالخير بين جمع التقديم وبين جمع التأخير وبين جمع التخيير طيب في غير السفر مش مسافر او انا لا اعشف مصر او برق ينفع لي ان اجمع ينفع لي أجمع. ان اجمع حتى اكتبه ان دفعه ولا ورحة اوها صحيحة وانذكرها والله الشوكاني يناعم يمكن من حضر ان نتحدث في هذا الموضوع في نيلة وصار ان ذكر وراء صلى الله عليه وسلم كان يجمع ميقص صلاتين لغير السفرين ولغير المرض العلم التبق على علم السفر كما يجوز لك الجمع فكذلك المرض فذات رواية اني النبي لا سفر ولا مرض فذات رواية انه جمع بين صلاتين لغير السفرين ولغير, ولغير مرض قالوا الزاير تحصل لتبنيها الزاير من خلال النظر الى رواية اخرى كثيرة عند قراءه البدا في نهايه الافعال هتجد ان في اوقات وضحت المراد بهذا الجمع ولذلك انا في البدا حددت قلت لكم ان في جمع حقيقي وجمع صوري قلت لكم ايه في الجمع الصوري بالامان ولذلك جت اوقات توضح بقى هذا الجمع كان ايه انه كان تاخر او اخر الظهر الى وقت العصر ثم صلى ثم اذين العصر يبا لما صلت ذه وقذنا للعصر يبا كان جامع اهه مش جمع حقيقي زي ما قلت لك زي ما بيعمل ان فلا على العصر العشر دقائق ايه ايه ايه اي صلت عليكم والعصر العصر مؤذن النبي فعل هذا وما عنده ليه ليه فعل هذا وما كان عنده عبري العلم وارفع عباس رقم واحد ان يبين لامته اخر وقت للصلاه وان الصلاه لها اب من هنا لهنا هذه وقت اثنين واراد ان شاء الله تعالى ان يدلل على جواز هذا عشان من الجاهل انك انت تصلي الصلاه في اخر, إيه في آخر وقتها بشرط كما قال اهل العلم بشرط الا تتخذ عاده يعني لو جيت مرة أنا نمت كسل كذا كذا كذا فعلتها في في في في السنة مرة ها في في كل خمسة ونص حصلت مني مرة آه لكن لغير عظ وتتخذها عادة هذه كارثة بكل المقاييس ولذلك القمر جائز النبي كان يحرص عليهم ويفعله للناس ولو مرة حتى يدل على الجواز زي, زي ماذا في وجه العصي انه وقت يصلي فارى يقبل انني صليت بصلاهه انا وامي لا بد غير خالص فده يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم مره هو صلى ايه جماعه فقال اهل العلم هذا يدل على الجواز ولا تتقطع فيه بدايه من غد والايام والله صلاتنا ورمضان صوره ثواره سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم يعني انت اليوم وعشرين فان شاء الله تعالى بدايات من الغد سنتكلم عن وصف الجنان اللي الاربعه كما وعدنا والتي جاء ذكرها في سوره الرحمن ولها مهد للموضوع ده بقول ان الصور المكيه سواء المكيه يبقى لها منهج خاص واسلوب خاص. الصور المكية نزلت تعالج قضية الشرك بالله وصفح العقيدة الناس الصور فيها هكذا هذا الخط يحتاج لأسلوب معين فتجد ان من الشيء الصور المكية انها رقم واحد تعرفك على الخالق وعلى نعمه عليك اللي خلقك وعملك وعملك وعملك وعملك وعملك وعمل. تمام؟ ثم نهى رقم واحد تعرفك على الخالق وعلى نعمه عليك اللي خلقك وعملك وعملك وعملك وعملك وعملك وعمل. تمام؟ ثم تدعوك إلى توحيده بالأدلة والبراهين. ثم مراهبه. ولو ما حتش، لو منشط صح. يجرى لك وتكون جهنم واللي فيها كذا واللي فيها كذا واللي فيها كذا ثم ترغبك ولو انتزمت وعملت يبقى يبقى طيب بقى الجنة وما فيها من طيبات مش كده اللي سورة الرحمن الراج انها سورة مكية انها سورة مكية وبقول هذا الكلام لي ان بعض اهل الحلم يقام لي انها سورة مدمية لكن انا بقول ان راهن مكه وذلك لامور اضراف اولها ان عبد الله بن مسعود وكان من اولئك الذين اسلموا بمكه لما أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجىه احد على مسامع المشركين بالقران فقال النبي لا فقال والذي بعثد بالحق لا على مسامعهم بالقران فبعض الصحابة قال يا ابن مسعود احذر، فإنك ليس لك قوة ولا منع. لا عندك قوة جسدية نحيف من الحب الصحابة، ولا قوة مالية ما فيش، لا يحميك مال ولا يحميك قوة ذراع، قوة جسدية عمر الحطاط، قوة مال زي ولا لك منعه ما عندكش اهل وعشيرة وقبيلة ها ثم نعم عنك مليك فقال والله لا لأفعلم انا هجهر هجهر وخرج ابن مسعود وجاء عند مقام ابراهيم بالكعبة ربنا وعيكو ذميعا يا رب عند مقام ابراهيم بالكعبة وجلس وجاهر بيطر رؤان فقع اسورة الرحمن تبه يا سورة ايه تبه يا ايه مكي الدواء اثنين، الصحابه يقولوا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في مكة فصلى الصبح فقرأ سوره الرحمن من اولها الى اخرها فتمسك 3 الحديث الذي اخرجه الترمذي في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على صحابته وهم في مكه فقرأ عليهم سوره الرحمن من اولها الى اخرها فالتزم الصمت فقال إن الجن كانوا أحسن منكم ربا ما قرأت عليهم قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ويحفظ الكلمتين دول عشان كلهم عن فبأي آلاء ربكما تكذبان حضرتك ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحب كما ده بيوكل النار الزفيل فتال الله احنا سورة مكية السورة المكية كما قلت هي اسلوب ندخل اسلوب التخزيط صوت الرحمن تقرأ في اول يوم تجد ان الله سبحانه وتعالى يعرف خلقه عليه وعلى نسيه من اول الرحمن علمه قرآن الى اخر مقار ثم يدعوهم الى التوشيد ثم يرهبهم النار بقى ومسقط السماء مكانت واردد قال ايه تبهان ويحن على عن العلم الساعة والقيامة وبهنم آخره. انتهى الحديث عن النار يجي الحديث على ايه عن الجنة تيجي الاية رقم 46 من بداية يأتي الحديث على الجنة ولمن حاط مقام ربه جنة ايه وبقول رقم كام العلم منها ايه عدد ايات أفضل كان افضل كام 78 ايه 78 ايه 78 ايه عديد عن الجنة وعلى الجنتين يبدأ من الآية رقم ستة واربعين سيقول ربنا يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان ربنا وعيدنا رب يصف الجنتين وبعدين يقول ومن دونهما ها جنتان خلاص؟ وهنا زي ما قلت الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان هيبقى معها ثلاث وقفات ثلاث وقفات ولمن خاف عايزين نتكلم عن الخوف وهدجت من القرآن الكريم طار يصف المتقين بالخوف وطار يصفهم بالخشية هل هناك فرق بين الخوف والخشيه؟ اللي هيقول اه طبعا هقول له ليه؟ شوف قول احسن ما يقولش ومش لا يقول كده في فرق ليه بين الخوف والخشيه؟ ده سؤال خلاص وبعدين يا ربنا اقول يبقى اول كلمه في الايه ولمن ايه خاص ادي اول كلمه خاص معاه نيجي معاده الكلمه الثانيه مقام طبعا ربيه حد فيكم مش عايز ربه يبقى انا عايز كلمه ايه مقام معناها ايه مقام يعني ايه خط مقام ربك معنى كلمه مقام الكلمه الثالثه ها جنه جنه قال ربنا بيجي يتكلم عن جنة القرآن مرة يعبر عنها بصغة الإطراض تلك الجنة التي نورث من من كان تقيم مرة يعبر عنها بصغة الجبس إن المتقين فيه جنات وهنا بيقول ها الجنتان هي واحدة ولا اثنين ولا جنات في تفاصيل المحتاجين نعرفها خلاص في تفاصيل المحتاجين نعرفها عايز تعرفها لابد ان شاء الله تعالى هجميني بكرة ان شاء الله وقدر حتى نعرفها سويا بإذن الله تعالى يومه نقول الكلام ده ان شاء الله حاجات انا قلتا واصبحت اوضح من الشمس فيه بحاها عشان تبقى عارفين يعني فان شاء الله يا ريت يعني تشوفوا الاسئلة تكون جديدة ان شاء الله يقول لي الزفة الصفرة المستوردة حلال ولا حرام والله حتى الان هي حلال الى ان يثبت لي العكس حتى الان انا بقول يا حلال شوف يا اخواني الجبن والثبت المستوردة اللي بتيجي من بلاد كورخ الاصل فيها ان شاء الله تعالى الحل الاصل فيها الحل الى ان يثبت العكس بخلاف اللحوم الاصل في اللحوم انا بقولها بلي فيها الحير 小نا الحير لكن الثبت والجبال الاصل فيها الحل الى ان يثبت العكس ان شاء الله تعالى فده قضية بادم الله تعالى يعني اактер فأنا بقول إلى أن يثبت العكس وبعض بيقول لي فيها ذهن خنزين الله أعلم أنا لم أثبت من هذا بأي حين أحوالي أنا علشان أعرف قضية الجحوم دي كيف عارفين يعني استعانت الأخ في الكويت هذا الأخ عنده مجزر وكان ذهب إلى الجلترة علشان يستعين بهم ويخش معهم في مشاريع في مشكات مجزر وكلام منه هو أخ مالي يعني عنده بسم الله ما شاء الله مليارات فقال للاسف الشديد وقبل صور كتالوجات والرهاني ان كل ما يذبح في الخارج يصعق كهربيا اولا المداخ بردهم كده يقف يداس على زرار كل الحالات دي الفراخ دي تروح واخدة شرطة كهربا تقع بدر ان دي السكاكين تاخدها مره واحده موقفين واحد مصور بسم الله الله اكبر السكينه لازقه وخلاص يلا فويجي يقول لك ذبح ذبح على الشريعه الـ الـ الاسلاميه ضب حكمها ابن حكم المنخلقة والموكوزة والمتردية اخذت شهد كهربة الله اعلم ماتت منه ولا ماتت من الزبن فأفغينا بأنها ميتة ودي امر انا اتوصقت منه ورأيته بعيني فخلاص لكن اللي انت بتقوله ده الى ان استوصق منه وده مش اي حاجة بقولها حرام إلا اذا استوصقت إلا اذا استوصقت خلاص ان حرام وحنا دي مسألة ليست بالسهلة لكن يا اخي انت راجل عندك شدة ورع خلاص اقتربها وريع دماغة ودمغنة زي ما لا مقتربها لا مقتربها وراع دماغة ودمغة لكن ما ضار شوني الناس كلها كده ما ضار شوني الناس كلها كده خلاص فانا بقول حتى الان ما اصبطي عن افتية بحرماتي او اقول فيها خنزير او مباش خنزير كل هذه امور ظنية وانا الظن لا يغنم الحق شيء انا اتكلمت عن امر يقيني انا شفته ها بعيني بعيني اتعمل زال راح للحافة المضري وقال له كيف اكل تبيحة النصراني قد يكون بيقول باسم المسيح باسم الصليب. قال كل والله اعلم بما يقولون الا اذا سمعت ربنا قال لي ايه وطعام الذين اوتوا الكتاب حلوا لكم هتبقى تعلم منه هتعدل عليه يبقى هاكل طب ما ممكن يقول ممكن يقول بيقول كذا كذا كذا قال له كل الا اذا ايه سمعت وانا يوم هسمع واحد حتى ولو كان مسلما حتى ولو كان مسلما يذكر اسمه غير اسم الله مش حاكم مش حاكم فأييبه لحمسك عدل يا بادي يا والله مواكب واحد وهو مسلم وموحد بالله مش حاكم مش حاكم يعني في زعمه هو موحد بالله لكن عمله هذا ليس من التوعيد في شيء خلاص مسلم يصلي بصلاتنا واستقبل قبلاتنا لكن مدى سمى او فترة غير الله مش حاكم مش حاكم تمام فالى الان انا ما استطيع ان شاء الله تعالى كل آآ آآ فيهم من هم يعني ما حرام او كل ما تقول هاستر الى ان يتم تلعك فهاتل ما يثبت اللي بيقولش فيها دهن الخمسين ونستيلك بصر متر ان شاء الله كل مهم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت لا ونتوب ما اليك اللهم تحبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم مبارك الله لكم مبارك الله فيكم مبارك الله